الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعما وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنا فأنت له تصدى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى كَلَّا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 فَلْيَنْظُرَ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ إِنَّ صَبْبَنَا الْمَاءُ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبْوَ وَعْنَبَ وَقَبَّ وَزِيَّتُنَّ وَنَخْلَ وَحَدَّ وغلب وفاكهة وأب متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصلاة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه